أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء, وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم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 وإنتموهن أجورهم ولا <تسجيل> تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما انفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله